صحاني نور الإسلام صحاني نور الإسلام صحاني رجعين والناس كلها سمعي اصواتنا بكل حديد اتكو في ايدي يا إخواني رح يرجع تاني صير والزهر فحب عمي يشيد اهل اغاني والزره يهدر ارض البور ويعمر كل وطاني والشمس بتقلها بعزم وهبس والشمس تقولها بعز وهمس أصل الإسلام حقالي أصل الإسلام حقاني أصل الإسلام حقالي بالنوم إسلام هو النوم من بعد سن وشهور رح يرجع مجدنا تاني والطير رح يرجع تاني صفحي كل ليه نور الإسلام صح عني نور الإسلام صح عني نور الإسلام صح عني أحباب خيرا دايما أحباب والنور نور الوهام أصل الإسلام عنوان الكرآن شرعنا الكرآن كل زمن ومكان يتطبق بي في سواني أحباب في الله دايما أحباب والنور نور الوهاب أصل الإسلام عدواني القرآن شرعنا هو القرآن والكل زمن ومكان يتطبق بي في سواني وفي قلبي قل لي بالحق بالحقق القل الظالم لك اصل الاسلام حقاني واذا نع์ قل كل الاكوان وفي قلبي قل لي بالحق بالحقق القل الظالم لك قوصلي حقاني ياسله Salam, weet je het? De Ahalen, we hebben regen van de Islam. Ja, kom door Rabani, ja, Shaban, amperen van وهان رجال للاسلام يحكم نور الرباني يا شباب عمروا من بعد خراب واصدقوا من بعد سراب جيلكم جيل القرآن علوا مجد الاسلام وصلوه من اي عدوه وجاني وحيوا في قلوبكم راح تلاقوه يحيا بيكم من تاني علومة بالإسلام وصدوه من أي عدو وكان وحيوه في قلوبكم وراح في نقوم يحيا بكم من تاني يحيا بكم من تاني يحيا بكم من تالي بالنور إسلمنا هو النور Aden en woesten. Rij regen, regen, Islam. Islam.